Buch 2 12 17 17 في البيت في البيت اك اريس هنا بيتنا هنا بيتنا فوق يوجد السقف فوق يوجد الصقف. تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل ساخليس لا يوجد شارع أمام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل ساخليس كويرتسه خيبيا توجد اشجار بجوار المنزل توجد أسجار بجوار المنزل أك شمي بينا هنا شقتي هنا شقتي أك عرس سمزاريولو دا أبازان هنا المطبخ والحمام هنا المطبخ والحمام إك عرس بل وتخ هناك غرفة الميشة وغرف النوم هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم صخري دية بااب المنزل مغلق بااب المنزل المغلق. پنجره بي غيا لكن النوافذ مفتوحه اليوم الجو حار اليوم الجو حار نذهب الان إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة إك <تصفيق> هناك يوجد صوفا وكنبه هناك يوجد صوفا وكنبه <تصفيق> <تصفيق> تفضل واجلس تفضل <تصفيق> واجلس يك تشيمي كومبيوترى دغاس هناك يوجد كومبيوترى هناك يوجد كومبيوترى يك تشيمي ستيريو موقوبيلوبا دغاس هناك جهازي استيريو هناك جهازي الاستيريو تلفزيوري سوم اخاليا التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما